اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا تخرنا الجبال معه يتبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب هل أتاك نبأ الخصم إذ تتوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخذ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا, بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا عليه 90 نعجه ولي نعجه واحدا ولي نعجه واحده فقال اكفل ليها وعزني ذي الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعجه وانك كثيرا من الخلطا بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليلٌ مَنْ هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَانُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَقَرَّرَكِعَ وَأَنَادَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ تنا لزلف وحسن ما يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، فاحكون بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله.